يدوني لما بطحى و بيقولوا لي اه يا بختك كتير حاولت احبك و وقف جنبي من بعيد من غير ما حسني امره وشايل الفيونيره ماما حط يا الدنيا دي عن صحاب ولا كلت نقم تعيش حرام يا حرام عليا يحسدوني من بعيد من درمى حدث يقربوا ان يشوفوا يشوفوا شايل ايه في عيوني لما مر Till our time back اخف بجرحي اخف بخني في يوم ملامحي ملامحي ايبان علي الحزن حتى فعز الفار حتى عايت اشيل الحمي وحدي اشيل والحال ده ايه وسيف قاعد من بعيد مين ما Mõ disappointment so risks, le